وكل ضلاله في النار اوصيكم اخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل الله أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواه في السر والعلم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين وصلا بما سبق و ت ك م ل ة لما نحن بصدده في س ل س ل ة ش ر ع ي ة وهي بعنوان صلاح القلب أ س ا س لصلاح البدن وصلاح البدن متوقف على صلاح القلب وتكلمنا في ما مضى عن علتين من العلل التي يصاب بهما القلب وتكلمنا عن الكبر وبعد ذلك تكلمنا عن الحسد وقلنا لما ب د أ ن ا في هذا ا ل أ م ر أ ن الغرض من ذكر هذا الكلام أ ن ينظر العبد في ل ح ظ ة صدق مع نفسه هل يا ترى يوجد في ق ل ب ه شيء من هذه العلم الجواب و ا ح د ة من اثنتين إ م ا أ ن يوجد و إ م ا أ ن لا يوجد ف إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة فليحمد الله أ ن طهر الله قلبه و ي س أ ل الله الثبات حتى يلقاه و إ ن كانت ا ل أ و ل ى أ ي ض ا فليحمد الله أ ن بصر بشيء من عيوبه ويبادر ويعدل ب ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل قبل أ ن ت أ ت ي ه ا ل م ن ي ة ويريد أ ن يستدرك فيعجز أ ي ض ا ذكرنا فيما ذكرنا حينما نتكلم عن مثل هذه العلم وعن هذه ا ل أ م ر ا ض فلا نقصد شخصا بعينه ولا يحل لنا شرعا أ ن نقصد شخصا ب ع ي ن ووجه ذلك أ ن أ ع م ا ل القلوب كلها لا يطلع عليها إ ل ا الله عز وجل فهي من الغيب ومن ادعاه فهو كاذب وعليه ما قصدنا بذلك الا النصح ولنا سلف في ذلك وهو ما رواه ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه من حديث ح ذ ي ف ة بن اليمان رضي الله عنه أ ن ه قال كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر م خ ا ف ة أ ن يدركني فمن الشرع والدين بل من الذكاء و ا ل ح ك م ة و ا ل ف ط ن ة والحرص أ ن يعرف ا ل إ ن س ا ن الشر حتى لا يقع فيه و ر ح م ة الله على من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم ي ع ر ف الخير من الشر يقع فيه إ ن لم تميز بين الخير وبين الشر من المحتمل أ ن تقع في الشر وانت لا تشعر مع شر المسلمين نواصل هذه ا ل س ل س ل ة بعد هذه ا ل م ق د م ة ونتكلم اليوم إ ن شاء الله عز وجل عن ع ل ة أ خ ر ى من علل القلوب وهذه ا ل ع ل ة في جانب وجميع علل القلوب في جانب آ خ ر ووجه ذلك أ ن ا ل ع ل ة التي سنتكلم عنها في لقاء اليوم من تلبس بها عياذا بالله تؤدي إ ل ى حبوط العمل وهنا مكمن الخطر يعني الكبر والحسد وسوء الظن والحفظ والغل والغضب إ ل ى غير ذلك من علل ا ل أ م ر ا ض في تصنيفها الشرعي كبيره من الكبائر يعني معناه إ ذ ا اقترفها ا ل إ ن س ا ن واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع يترتب على ذلك أ و ز ا ر من الممكن أ ن يحصل شيئا من الحسنات يضيعها ويزيلها ع ل ة اليوم عكس ذلك ع ل ة اليوم من تلبس بها مجرد وجود العله في القلب ي ؤ ث ر على ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة بالحبوط والبطلان أ ي ض ا إ خ و ا ن ي هذه ا ل ع ل ة وسوف ي أ ت ي ذكرها بعد قليل وهي من علل القلوب ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م و ك ل ة ب ا ل ك ت ا ب ة وهي ا ل م ع ن ي ة بقوله تعالى ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيب هذه ا ل م ل ا ئ ك ة لا تعرف ما في القلب لا تعرف ما في القلب ما تعرف في وعليه حذاريه لي ولكم أ ن ن أ خ ذ هذا الكلام ونسقطه على بعض الشخوص احذر انشغل بنفسك قبل أ ن تنشغل بغيرك واعلم م ن ش غ ل أ ح د قط بغيره إ ل ا ترك الشغل بنفسه ويترتب على هذا الترك فساد كبير في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يبقى ا ل آ خ ر ي ن فالله عز وجل حكم عدل سيحاسب كل إ ن س ا ن على ما اختلفت ي د ه هذه ا ل ع ل ة إ خ و ا ن ي وهذا المرض هو مرض الرياء عياذا بالله ع ل ة من علل القلوب ومرض فتاك وداء عضال إ ذ ا استحكم في قلب العبد وتمكن منه وتغلغل في سويداء قلبه يترتب على ذلك أ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي يفعلها العبد صاحب القلب المتلبس بالرياء تحبط ولا تنفعه عند الله عز وجل هذا ا ل أ م ر إ خ و ا ن ي اعني مرض الرياء سيكون الكلام فيه من ع د ة عناصر العنصر ا ل أ و ل تعريف المرض العنصر الثاني النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل و ا ر د ة في التحذير منه العنصر الثالث ا ل آ ث ا ر ا ل س ي ئ ة ا ل م ت ر ت ب ة على هذا المرض العنصر الرابع كيف يتخلص المسلم المتلبس بهذا المرض من ه ذ اعيروني المرض أ إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين آ ذ ا ن ا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة لعل الله عز وجل ينفعل و إ ي ا ك م بما أ ق و ل يبا نحن ا نتكلم اليوم عن مرض الرياء, مرض الرياء. تعريف المرض كما قال الحافظ بن حذر عليه ر ح م ة الله هو أ ن يظهر العبد ا ل ع ب ا د ة لقصد ر ؤ ي ة الناس لها فيحمدوه عليه ثاني التعريف أ ن يظهر العبد ا ل ع ب ا د ة ي ب ق هي ع ب ا د ة أ ظ ه ر ه ا طيب ما الذي حمله على إ ظ ه ا ر ا ل ع ب ا د ة أ ن يراها الناس طيب ما الذي حمله على ذلك أ ن يحمده الناس عليه يبقى العبد يفعل ع ب ا د ة م ع ي ن ة أ ي ا كانت هذه ا ل ع ب ا د ة ولكن هو فعلها الذي حمله على الفعل ليس ابتغاء مرضاه الله كلا هذا بعيد ولكن حمله على ذلك أ ن يراها الناس طيب سؤال هل من دليل من خلاله نستطيع أ ن نقول أ ن هذا الرجل قصد بهذه العباده الناس و أ ن ذلك الرجل قصد بهذه العباده وجه الله الجواب لا يعلم ذلك إ ل ا اثنان فقط الله عز وجل وهذا الذي أ ظ ه ر ا ل ع ب ا د ة يبقى من فحش ح ك م عليه و إ ن حكمت عليه فمن باب أ و ل ى الق الحكم على نفسك احذروا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين من هذا ا ل أ م ر جيدا و إ ي ا ك أ ن تتعجل وتسقط الكلام على أ ح د يترتب على ذلك فساد كبير في الدنيا و ا ل آ خ ر يبقى أ ن يفعل العبد ا ل ع ب ا د ة بقصد ر ؤ ي ة الناس لها ليحمده الناس عليه ده تعرف الرياء وموطنه في القلب وموطنه العنصر الثاني من عناصر هذه ا ل م و ع ظ ة وهي النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ح ذ ر ة من الرياء س أ خ ت ص ر على خ م س ة نصوص فقط واحد من ا ل ق ر آ ن و أ ر ب ع ة من ا ل س ن ة و إ ن كانت كتب ا ل ش ر ي ع ة ط ا ف ح ة ب ا ل أ د ل ة ا ل م ح ذ ر ة من هذا ا ل أ م ر الدليل ا ل أ و ل من كتاب ربنا عز وجل قال الله تعالى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 ا ل آ ي ة رقم اربع وستين ومئتين من س و ر ة ا ل ب ق ر ة انظر و ت أ م ل معي حتى تقف على خ ط و ر ة هذا ا ل أ م ر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا نداء من الله عز وجل للمؤمنين لا تبطلوا صدقاتكم ومعنى إ ب ط ا ل ا ل ص د ق ة أ ي الحرمان من الثواب لا تبطلوا صدقاتكم ب أ ي شيء ب أ م ر ي ن بالمن ى والأذى. انتبه لا تبطل صدقتك أ ي لا تحرم نفسك الثواب بالمن والاذى ما هو المن وما هو الاذى حتى إ ذ ا تصدقت بصدقه لا أ ت ب ع ه ا بمن ولا أ ذ ى ف أ خ ر م من ثوابها قال العلماء المن هو أ ن يعدد المتصدق ا ل ص د ق ة على المتصدق عليه على سبيل التفضل ع م ل ك ل ك و ع م ل ك ل ك وعملتلك وعمل دا اسم المن تبوي ا ل أ ذ ى أ ن يتطاول على المتصدق عليه بالكلمات ا ل ن ا ب ي ة ك ا ل إ ذ ل ا ل له ف إ ذ ا تصدق ا ل إ ن س ا ن بصدقته و أ ت ب ع ه ا بمن واذى بطل الصدقه وحرم ثوابه انظر لا ت ب ط ل صدقاتكم بالمن و ا ل أ ذ ى كالذي الكف عند علماء ا ل ع ر ب ي ة للتشبيه ك أ ن الله عز وجل ي ش ب ه الذي يبطل ا ل ص د ق ة بالمن و ا ل ا ذ ى كالذي الرغد مثله كمثل رجل كالذي ينفق ماله رئاء الناس ينفق ماله رئاء الناس نعم ينفق ماله مراه للناس الواحد يا اخوانا ن الله يبارك فيكم ب يعجب غ ا ي ة العجب من أ ف ع ا ل بعض البشر ماتت امه مات أ ب و ه أ ر ا د أ ن يتصدق عن أ ب ي ه بشيء ما الداعي أ ن تكتب اسم أ ب ي ك أ و اسم أ م ك على ا ل ص د ق ة أ ن س ي ت انك تتعامل مع إ ل ه لا ي خ ف عليه شيء ما الذي أ ص ا ب ك وما الذي حل بك أ ت ظ ن أ ن الله لا يعلم إ ل ا إ ذ ا كتبت الاسم عليها أ ر ج ع إ ل ى ر ج د ك وانتبه من غفوتك لا ت ب ط ل صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس أ ي مراءه للناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فمثله ا ك ل م ة فمثله ه ا ي ا ل ضمير عيد عالمين قال العلماء عائده على الذي ينفق ماله رئاء الناس الذي شبهه الذي يبطل صدقاته بالمن و ا ل ا ذ ى يبقى ت ج ب ي ه مركب على ت ج ب ي ه لا ت ب ط ل صدقاتكم بالمن و ا ل ا ذ ى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا ي ؤ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر فمثله كمثل صفوان الصفوان الحجر الصلب حجر يعني إ ي ه ليس فيه خير ل ل ز ر ا ع ة فقط كمثل صفوان عليه ط ر ا ب يبقى حجر صلب غطي بالتراب اللي يشوفه يقول أ ر ض ص ا ل ح ة ل ل ز ر ا ع ة وهي في الباطن حجر صلب لا ي أ ت ي من ورائه خير فمثله كمثل صفوان عليه ط ر ا ب ف أ ص ا ب ه وابل وابل المطر الشديد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين معناها ايه هذا الذي يعمل العمل يرائي به الناس ليحمده الناس على العمل و ي س ن و عليه ويرفعوه في الخافقين ا ل ن و ع ي ة من البشر ديا مثلها كمثل أ ر ض هي في ا ل ح ق ي ق ة ح ج ا ر ة ص ل ب ة عليها تراب فلما نزل عليها الوابل المطر الشديد انكشفت على حقيقتها لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين لذلك واسمع أ خ ي المبارك إ ل ى هذا المثال العظيم عن نبي من أ ن ب ي ا ء الله ورسول من رسل الله من اولي ا ل ع ز وهو عيسى ب ن مريم عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعمل الخير يرائي به الناس يعمل الخير يرائي به الناس به كمثل ا م ر أ ة انتبه زنت في السر فحملت فافتضح أ م ر ه إ م ا هو في الدنيا خضع الناس بما يظهره من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح طيب بين يدي الله عز وجل تكشف ا ل أ س ت ر ة وتبلى السرائر ويظهر المسطور ويظهر كل عبد بما فعله من أ ع م ا ل الدليل الثاني من النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ح ذ ر ة من الرياء ما رواه ا ل إ م ا م بن مادا بسند صحيح نص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن في صحيح الجامع من حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه ا ل ل ه إ خ و ا ن ي لو لم يرد في التحذير من الرياء إ ل ا الحديث الذي س أ س م ع ك إ ي ا ه ا ل آ ن لكفى من أ ش د الاحاديث تحذيرا من الرياء قال أ ب و سعيد الخدري خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال طبعا كما تعلمون ولا يخفى إ ن المسيح الدجال هينزل في آ خ ر الزمان يخرج من المكان الذي حبس فيه ا ل آ ن ويعيش في ا ل أ ر ض فسادا و ا ل د ر ج ة إ ن من خطورته النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إ ل ا حذر أ م ت ه من المسيح الدبدال كل ا ل أ ن ب ي ا ء حذرت أ م ه م ل ي فتنته ع ظ ي م ة أ ب و سعيد الخدري بيقول كنا جلوسا فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدبدال يعني ك م منه نعمل وسلم لهم عنه تابعوا وفتنته النبي إيه الله عليه تابعوا وقال انتبهوا إخواني كذا كيفية الخلص غير إلى ذلك صلى فخرج وركزوا أ ل ا أ خ ب ر ك م بما هو أ خ و ف عليكم عندي من المسيح الدجال يعني أ ن ت م بتتذاكروا المسيح الدجال وخيفين يعني فرائسكم ترتعد منه أ ل ا أ خ ب ر ك م بما أ خ و ف عليكم عندي من المسيح الدجال يعني س أ خ ب ر ك م ب ش ي ء أ خ ا ف عليكم منه أ ش د من خوف عليكم من المسيح الددات يقول أ ب و سعيد فقلنا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع أ خ ي الفاضل الشرك الخفي الشرك الخفي نعم خاف علينا النبي ا ل ل س منه م أ ش د من خوفه علينا من المسيح الددات ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي بقوله يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إ ل ي ه أ ع ي د و ا الشرك الخفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل يصلي و خ د ب ل ك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالصلاة على سبيل ضرب المثل ولكن م م ك ن تولي ق ا ل ز ك ا ة م م ك ن تولي ق الجهاد يمكن تقول الوعظ و ا ل إ ش ا د لك أ ن تقول أ ي شيء من أ ف ع ا ل الخير يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته يزينه يخشع و ي ط ط ع ر أ س ه ويطير في ا ل ق ر ا ء ة والركوع ف ي و ف ي ا ل ز ج و د لذلك م ر ة عمر بن الخطاب أ ب ي أ م ا م ه الباهلي دخل على رجل في المسجد و هو عمل يصلي ويبكي على اخر وليس في ف ر ي ض ة فقال له أ ب و امام الباهري أ ي ه ا الرجل أ ن ت أمت لو ك انت هذا في ي ب أنت أمت لو كان هذا في بيتك, أنت أنت لو كان هذا في بيتك. يبقى يقوم ب ى ي ق الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إ ل ي ه النص الثالث عند ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ض ا من حديث شداد بن أ و س والحديث سنده حسن نص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول شداد سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ خ ا ف على أ م ت ي الشرك والشهوه ا ل خ ف ي ة يقول شداد فقلنا يا رسول الله أ و ت ش ر ك أ م ت ك ب ا لله او تشرك امتك بالله قال نعم اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حذرا ولكن يراءون الناس باعمالهم يراءون الناس باعماله فمن عمل الخير والذي حمله على الفعل أ ن يراه الناس فيحمدوه ف ي ب ش ر بالذي يسوءه وليبشر بحبوط العمل وليس له اجر عند الله عز وجل ديه النصوص الشرعيه المحذره من الوقوع في الرياء طيب الاثار السلبيه المترتبه على الرياء اعلموا اخواني ان الله تبارك وتعالى في غالب الاحيان يحرم علينا الشيء ومن رحمته بنا يذكر ا ل أ م و ر ا ل س ي ئ ة ا ل م ت ر ت ب ة على الفعل إ ذ ا فعلناه يعني مثلا قال عز من قائل يا لا ن لا تتبعوا خطوات يقول الشيطان المفترض تتبع المسلم يسمع الكلام يقول سمع مش خطوات الشيطان ولكن سمع الكلام رحمته أول خطوات الشيطان, يعني هو في أول نحاك لا تتبع خطوات الشيطان. طيب واحد يعني كده م ت أ ر ج ح وش معنى يعني فجاء النص الشرعي ومن يتبع خطوات الشيطان ف إ ن ه ي أ م ر بالفحشاء والمنكر خلاص يبقى نهاك وذكر لك العلم من النهي كذلك لما حذرنا ربنا عز وجل من الرياء في النص ا ل ق ر آ ن ي لذلك جاء ذكر الرياء أ ي ض ا في ا ل ق ر آ ن لوصف ل ش ر ذ م ة من شراذم الخلق قال عز من قائل إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إ ذ ا قاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قاموا كسالى لم ا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا اسمع مذبذبين مذبذبين مذبذبين لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل هذا هو النفاق بعينه يرائي الناس بعمله الاصل ا ل س ي ء ا ل أ و ل إ خ و ا ن ي المترتب على الرياء في ا ل آ خ ر ة اسمعوا وانتبهوا بارك الله فيكم إ ح ن ا كلنا كده واحد من اثنين إ م ا أ ن يكون القلب سليما من الرياء ووالله وبالله و ط ا ل ل ه هذا الذي أ ت م ن ا ه من أ ع م ا ق قلبي لي ولك إ ج م ا ل ا دون تفصيل وبلا استثناء إ م ا أ ن يكون القلب سليما من الرياء ف ن د ع و الله و ن س أ ل ه الثبات حتى نلقاه تبلو ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا مش تحكم عليك وفي نفس الوقت لا يحل لك أ ن تحكم عليك ولكن اعلم أ ن ك تعلم ما في قلبك والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أ م ر ك فاتق الله ربك وتب إ ل ي ه قبل فوات الاوان أ و س ت م ع خ و ا ي السيئة المترتبة على الرياء في الأثر الأول الأعمال التي فيها رياء ترد على صاحبها. الدليل إلى الإمام الآثار المترتبة على الآخرة الآثار الأول المصحائف الأعمال على على ذلك التبراني الأوسط صاحبها ما رواه ترد معجمه、الأوصر. بسند رجاله رجال الصحيح كما نص على ذلك الحافظ الهيثمي في المجمع من حديث أ ن س ا بن مالك رضي الله عنه يقول أ ن س يؤتى يوم ا ل ق ي ا م ة بصحف م خ ت م ة ايه معنى ك ي ن الصحف م خ ت م ة ا لوحد ا فينا لما بيموت ا ل م ل ا ئ ك ة اللي هو رقيب وعتيد كل واحد معه استاذ الكتاب قد لا يعلمه إ ل ا الله سعه ما العبد يموت ا ل م ل ا ئ ك ة تختم على ا ل ص ح ي ف ة يعني إ ي ه يستحيل أ ن يزاد فيها شيء أ و ينقص منها شيء تتم ا ل ص ح ي ف ة م خ ت م ة ومحتفظ بها حتى ي أ ت ي يوم القيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى وسلم ي يوم ا ل ق ي ا م ة بصحف م خ ت م ة ف ت ر ض على الله عز وجل طبعا الصحف بترمب ومعها صاحبها فيقول ربنا عز وجل ل ل م ل ا ئ ك ة اقبلوا هذه والقوا هذه يعني خ د ي ة و ا ر م د ي ة انظر فتقول ا ل م ل ا ئ ك ة وعزتك وجلالك ما علمنا فيها إ ل ا خيرا يعني اللي انت قلتلنا نرموها ما فيش فعل الخير انظر إ ل ى ا ل ع ل ة ف ي ق و ل ر ب عز وجل كان هذا لغير وجهي ولا أ ق ب ل اليوم إ ل ا ما كان خالصا لوجهي انتبهوا الله يبارك فيكم انتبهوا يبقى ا ل م ل ا ئ ك ة نفسها مش عارفه اه الملك اهو ح ض ر مثال على نفسهم الملك المسئول ما يلفظه من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد رقيب الحسنات وعتيد السيئات مثاله الملك ش ف عدد ا طلع المنبر وقف قال ل ك ا ك ت ب ايه خطب الجمع ورفع ص و ت ه وعرق و ج ه ه اكتب الكلام ي ك ت ب الملك ويقفل الملك لا يعلم إ ن كنت أ ن ا خالصا لوجه الله أ م كنت أ ق ص د غير ذلك طيب متى يظهر الامر بين يدي الرب عز وجل وعندها لا يستطيع أ ح د أ ن يستدرك ما فاته يعني هب مثلا أن الملايكه يا رب ده كان ب ي خ ط ب ا ل ج م ع ة وبيرفع صوت وبيهز الناس و ا ل ت ا ل ي كان بيشعر بيعمل ايه وهكذا ربنا هيقول لا كان ا لغير وجهي السؤال بقى ا ل ي ب س أ ل ه لك ا ل نفسي هل يستطيع العبد في هذا الوقت أ ن يستدرك يعني يقول يا رب تبردني وهنك عيد وهنا ما اكمل ا ل خ ط و ر ة يقول الرب عز وجل هذا كان لغير وجهي ولا أ ق ب ل اليوم إ ل ا ما كان خالصا لوجهي ا ل أ ث ر ا ل أ و ل احفظوا الكلام د ه جيدا حتى إ ذ ا أ ر د ت أ ن تفعل شيئا وتبتغي به وجه الناس ي و م تسمع الكلام وتتذكره ترجع عن غيك وترجع عن ضلالك وعن سوء نيتك ا ل أ ث ر الثاني عند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث محمود بن ن ب ي د وهو من ا ل ص ح ا ب ة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إ ذ أ ج ا ز الله عز وجل العباد ب أ ع م ا ل ه م يوم ا ل ق ي ا م ة قال للذين يراءون الناس اذهبوا إ ل ى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل عندهم الجزاء روح اذهب في ا ل آ خ ر ة لمن لمن كنت ترائيه يعني عملت الخير ل ي ش و ف ك كده بشكل حلو ويثنى عليك وفلان راح وفلان جئ ا ل غير ذلك اذهب إ ل ي ه في ا ل آ خ ر ة هل تجد عنده الجزاء ا ل أ ث ر الثالث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال الله عز وجل من عمل لي عملا أ ش ر ك فيه معي غيري تركته وشركة مرفوض عارفين السر ان ي خ و الله اما عز وجل غني هو السر هنا عشان بيدك الحديث انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا ش ر ك فيه معي غيري تركته وشركه ا ل ا ص ل الرابع ما رواه الترمذي من حديث ابو غ ي ر وهو عند الامام احمد وسنده صحيح قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إ ل ا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة عرف ا ل ج ن ة ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة د مند ه دله وتعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الذي حمله على العلم ليصيب به عرضا من الدنيا عرض من الدنيا يعني ايه فلوس طيب مش ع الجاه و ز ف المنزل عند الناس يعني تعلم العلم ليرتفع ش أ ن ه بين الناس ا ل ن و ع ي ة هذه بنص الحديث لم يجد عرف ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة اي رائحته اخواني معشر المسلمين ن ص ي ح ة من أ خ ي لكم لينظر كل واحد منا الى قلبه ويفتش ويجعل من نفسه ناصحا لنفسه ويجعل من نفسه زاجرا لنفسه قبل فوات الاوان الدنيا عمل بلا حساب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 الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد ولي الصالحين وخالق الخلق ورازقهم ويعلم ومستودعها الأولان أن أجمعين الأرض الأثر الأعمال إله الله الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللي فيها صاحبها دابة ترد الصالحين من مبين لا إلا الخلق إلا على كل الصحف التي على فما كتاب في في ا ل أ ث ر الثاني أ ن من ر أ ى الناس في الدنيا يقول له الرب عز وجل خذ الجزاء ممن كنت ترائيهم ا ل أ ث ر الثالث أ ن الله عز وجل يترك العمل كلهم ا ل أ ث ر الرابع لا يجد عرف ا ل ج ن ة يوم القيامه ة الأثر الخامس وبه أختم. وعن عمد أخرت هذا الأثر الخامس لأن الحديث الذي لأن يدل ل أكتم أخرت عمد وبه وعن ع ي رواه ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه والذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو الصحابي الجليل أ ب و ه ر ي ر ة وكان إ ذ ا روى هذا الحديث بالذات يغمى عليه يعني ساعة محد يقول يا هريرة حدثنا عن أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم أبو هريرة يروي ساعة عن حدثنا نار جهنم من أبا ثلاثة محد بهم ويغمى أول أبو له تصقر شدة ما فيه من وعيد وعذرا أ س ت ب ي ح ك م أ ع ي د كلمتين ل ل أ ه م ي ة إ ي ا ك و ا ل ت ح ذ ر لي ولك أ ن تسقط الكلام على شخص بعينه إ ي ا ك ل أ ن هذا من أ ع م ا ل القلوب ولا يطلع عليه إ ل ا الله ن ب د أ في الحديث الحديث كما قلت رواه الامام مسلم من حديث أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال أ ب و ه ر ي ر ة سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول أ و ل ث ل ا ث ة تصدر بهم نار جهنم يوم ا ل ق ي ا م ة رجل ثلاث أ ص ن ا ف ك ل م ة رجل مش معناها رجل واحد لا هذا صنف في عدد كثير من القوم يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء رجل استشهد استشهد اه يعني في م ع ر ك ة ناد ف ا ل ن س أ ل متشهد ما, ما علم ي اللي يقولوا دعهم يقولون كما يريدون فعند الله تلتقي الخصومه رجل استشهد ف أ ت ي به يوم ي ا ل ق ي ا م ة ج ا ء بالرجل فوقف بين يدي الرب عز وجل فعرفه ربنا نعمه عليه فعرفها وما حدش يضل ينكف فلما عرفه نعمه وعرفها قال له الرب عز وجل ماذا عملت بما أ ن ع م ت علي أ ن ا أ ن ع م ت عليك ص ح ة وفلوس ومال و أ ن ع م ت عملت لي ايه انظر يقول الرجل الرجل ت م ي ن كتير يعني ممكن يكون فلان و ع ل ا الله أ ع ل م بالخبايا فيقول الرجل أي رب أي قاتلت في سبيلك انتبه حتى استشهدت فيقول له ربنا عز وجل كذبت اه هنا ا ل خ ط و ر ة بقى هنا ا ل خ ط و ر ة يب ق ى انت في الدنيا قلنا الشهيد وعملنا النصب التذكاري وعملنا الاكتمثال وكل ا ل ج ر ا ي د اتكلمت عنه فلان الشهيد انت بيوم ا ل ق ي ا م ة اهو أ ي ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهد فيقول له ربنا عز وجل كذب وتقول ا ل م ل ا ئ ك ة كذب إ خ و ا ن ي إ ذ ا كذبك ربك هل ي ج ر أ ح د أ ن يصدقك لا والله كذب ط ب ما الحقيقه فين انظر فيقول له ربنا عز وجل بل قاتلت ليقال فلان شهيد وقد قيل ثم أ م ر فسحب على وجهه إ ل ى نار جهنم هذا الصنف ا ل أ و ل الحديث في صحيح مسلم لمن أ ر ا د أ ن يطلع عليه و أ ق و ل ه بنصه بالحرف الواحد الرجل الثاني رجل زي حالتنا كده بخص نفسه رجل آ ت ا ه الله علما علمه العلم و أ ق ر أ ه ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن من أ ع ل ى العلوم بل أ ع ل ا ه ا رجل آ ت ا ه الله علما و أ ق ر أ ه ا ل ق ر آ ن زي ح ا ل ا ت ف أ ت ي به أ ي أ م ا م الله فعرفه ربنا عز وجل نعمه عليه أ ن ع م ت عليك ب ذ ا ك ر ة و ق ا د ة و أ ن ع م ت عليك بكذا وكذا وكذا فعرفه نعمه عليه فعرفها فقال له رب عز وجل فما عملت بما أ ن ع م ت عليك انظر ب ق ى يقول الرجل أ ي ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس و ق ر أ ت فيك ا ل ق ر آ ن و أ ق ر ا ت ه الناس كن لي دروس عل م ولي خطب ج م ع ة ولي كذب ولي كذب عملي ق و ل تكلم بما تريد فيقول له ربنا عز وجل كذبت كذبت بل تعلمت وعلمت ليقال عالم و ق ر أ ت و أ ق ر ا ت ليقال قارئ وقد قيل ثم أ م ر به فسحب على وجهه إ ل ى نار جهنم الصنف الثاني آمن أ ت ك ل م معك أ خ ي الفاضل والكلام فيه شيء من ا ل خ ش و ن ة لمصلحته مصلحتك ل أ ن ا ل إ ش ك ا ل ي ة يوم القيامه مش ن ع ر ف نستدرك ما فاتنا فحينما أ ب ص ر ك بما عندك من عيوب وتبصرني بما عندي من عيوب ونتمكن من ا س ت د ر ك ه ا في الدنيا أ ه و ن بكثير من ان نفادى يوم القيامه الرجل ا ل ت ا ل ث بقى رجل اتاه الله عز وجل من جميع اصناف المال ازبل عليه عطاياه فلوس وعربيات وارض وبيوت من جميع اصناف المال فاتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه فقال له فما عملت بما أ ن ع م ت عليك فلوس و ص ح ة وعربيات و أ ر ا ض ي عملتيه فيقول الرجل أ ي رب ما تركت من موضع تحب أ ن ينفق فيه إ ل ا أ ن ف ق ت فيقال له ك ذ ب بل أ ن ف ق ت ليقال جواد كريم وقد قيل ثم أ م ر به فسحب على وجهه إ ل ى نار جهنم مع شر المسلمين لماذا ي ر ا ي ا ل إ ن س ا ن بالعمل ب ت ر أ ي ل ي يعني أ ن ت عملت ا ل ع ب ا د ة عشان الناس تشوفها ايه اللي حملك على ذلك ثلاث حاجات ص ر د ا حتى أ خ ت م الكلام ل ذ ة ا ل م ح م د ة الفرار من أ ل م الذنب ا ل ط م ع فيما عند الناس أ ن ا س س أ ل ك س ؤ ا ل ب ا ل ل غ ة ا ل ع ا م ي ة تخيلوا كده واحد منا و واحد اهل ح د منا أ البلد كله اتفقوا و أ ث ن و ا عليه أ ن ه رجل صالح أ ي يؤثر هذا في الميزان عند الله لا والله تبع كيسها أ ط ب ق ت عليه أ ه ل ا ل ق ر ي ة وقدحوا فيه أ ي ؤ ث ر في الميزان لا والله فلماذا تنشغل بمن مدحهم لا يؤثر في ميزانك وقدحهم لا يؤثر في ميزانك أ ن ت كده معلش تحتاج ع ا د ة النظر في العقد تاني لذلك لما جه ا أ ق ر ع ا بن حابس وهو من ق ب ي ل ة بني تميم و ا ل أ ق ر ع ده كان شعر صحيح فدخل على سيدنا النبي وقال له يا أ ب ا القاسم إ ن مدحي زين و إ ن ذمي شين يعني ا ل لمدحوا ارفعوا ا ل س م ا وان لم و نزلوا سبع أ ر ض إ ن مدحي زين وذمي شين شوف الرد من النبي سلامه قال ذاك الله ذاك الله إ ذ ا مدحك الله فلا تنشغل بغيري واذا ذمك الله فبكى على نفسك إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين لنستعن بالله عز وجل ونطهر قلوبنا ونخلص العمل لله ف إ ذ ا عملنا لله الله هو الذي يثيب و إ ذ ا طلبنا ا ل م ن ز ل ة في قلوب القوم فقلوب القوم بيد الله ف إ ذ ا أ خ ل ص ت لله أ ح ب ب حببك إ ل ى الخلق وحبب الخلق إ ل ي ك قال الله عز وجل إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي م ن ز ل ة في قلوب الناس إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين أ س أ ل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين ي د ي أ ن يرزقن و إ ي ا ك م ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن الغل والحسد والكبر اللهم ارزقنا القلوب ا ل س ل ي م ة اللهم ارزقنا القلوب, القلوب, القلوب السليمه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا مريضا الا ش ب ي ت ولا هما الا فرجت ولا كربا الا نفست ولا عسيرا الا يسرت ولا ضالا الا هديت ولا اسيرا الا فككت ولا غائبا الا الى اهله سالما غانما رددت اللهم ن ص ر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم من ا ر ا ن ا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره و ا د ع ل تدبيره تدميرا له وخذه أ خ ذ عزيز مقتدر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل إ ل ي ك بصلاتنا هذه و ب أ ع م ا ل ن ا ا ل ص ا ل ح ة أ ن توفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم وفقهم إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم ارزقهم ا ل ب ط ا ل ة ا ل ص ا ل ح ة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه وجنبهم يا ربنا البطانه السيئه واجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين انك ولي ذلك والقادر عليه